ع و ذ ب ا ل لهم ن ان ا ل ش ي ط الله ر ج ي م بسم ا ل ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إن ا ل ح م د نحمده لله ن و س ت ع ي ن ه و ن ن س س ت ت غ ف ر ه ه و د ي ه ونعود ب المسلمين ل ه ن ن شرور أ ف ن س ئ ا ا ت أ ع م ل ا إنه م ويحب ه ا ل ل فلا ه م ض ل له و م ي ض ل فلا له هادي وأشهد أ ن لا إله إلا الله ويحب ح د ه ولا ش ر ك له وأشهد أن م م د ع د ه و ر س و ل ه م ا بعد ف أ ه ل ن ا و ر ح ب ا بكم في هذا ا ل ل الطيب ل ق ا ا ء م ب ا ر ك و أ س أ ل الله عز و ج ل أن ي ج ع ل ه ذ المسلمين ا ل ق ا ء في ي ز ا ن ح ن ا ت ع مع قرار جريء د حل ا ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة في ف ت ر ة ع ص ي ب ة جدا من فترات ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة واخذ هذا القرار الذي نتحدث عنه اليوم هو ش خ ص ي ة ل ل أ س ف الشديد م ج ه و ل ة عند معظم المشاهدين وأنا أقول الكلام ده وأنا واثق بيشوفوا ميعرفوش أنا أشعر أن 90 95 99 جايز أكتر من نفسي من الكلام الحقيقة جائز اللي بيشوف الحلقة اسم هذا المغير المجاهد المجدد أقع أكتر ده من ق ن ك ر التركماني رحمه الله من ي اق صنكر التركماني رحمه الله هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ج ي ب ة في تاريخ ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ش خ ص ي ة ا ل ن ا د ر ة الشخصيه اللي فعلا تميزت في جانب العلوم تميزت في جانب الجهاد في جانب الاداره في جانب السياسه في جانب الورع في جانب العباده شخصيه سبحان الله من اروع الشخصيات في تاريخ الامه الاسلاميه احنا كلنا نعرف ابنه لكن منعرفش الاب العظيم قسيم ا ل د و ل ة أ ق ص ن ك ر التركماني و ر ح م هو الله ه أ ب و عماد الدين زنكي القائد ا ل إ س ل ا م ي المشهور اللي ليه تاريخ طويل جدا جدا في حروب الصليبين زي ما الناس كلها عارفه أقصنكر التركوماني ذ ا من أعظم ا ل ق و والحقيقة هقولها ا تاريخ الإسلام الأسماء اللي ا ت في ل ن ه ا ر د ة في التركماني ح ل ق ة ق ي ب ا ل ه ا ح د ش ع ر مع أ منها أسماء جداً من أعظم الأسماء ف تاريخ الإسلام اقسنقر كان موجود في زمن ملك شاه ابن قلب الب ر س ا ن ل ارسلان, أرسلان الملك ا فاتت ف شاه ابن الب ارسلان كان من اعظم قواد المسلمين ملك شاه حكم دولة من الشام يسمى العالم اسمه العالم يحكم مساحة ضخمة رقم العالم زمانه من المقربين التركومانيا دولة الصين الى سلطان قلب ارسلان سلطان في في اليه في دولته وكان كابيه كان كان كان وكان شاه ابوق فهذا جدا واحد اقصنقر في في في اقرب من أ ق ر ب المقربين إ ل ي ه ل د ر ج ة أ ن ه سماه قسيم الدوله و ك أ ن ه يقاسمه في د و ل ت ه مع انه احد رعيه يعني أ ح د الوزراء في د و ل ت ه لكن من كثر حبه فيه ومن كثر ر ؤ ي ة الورع والتقوى والصلاح الذي كان عليه اقصنكر أ ع ط ا ه هذا اللقب الشريف قسيم ا ل د و ل ة اقصنكر الحاجب أ و التركماني ملك شاكا من القواد العظماء أ ي ض ا ك ا ن من ا ل ق و ا د البلغاء كان م ن ا ل ق و ا د ا ل أ ت ق ي ا ء كان م ن ا ل ق و ا د المجاهدين الذين نشروا ا ل إ س ل ا م في بقاع ك ث ي ر ة والناس كلها كانت بتحبوا ا ل ح ي ا ة وكان يقرب إ ل ي ه قسيم ا ل د و ل ة أ ك س و ن ك ر و ي س ت ش ي ر ه في الاراء ا ل م خ ت ل ف ة حصلت م ش ك ل ة في ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في زمان ملكشاه وملكشاه عرض على أ ك س و ن ك ر أ ن يحل هذه ا ل م ش ك ل ة ما هي هذه ا ل م ش ك ل ة ا ل م ش ك ل ة هي الصراع في م د ي ن ة حلب م د ي ن ة حلب كانت م و ج و د ة طبعا هي يعني مازالت من اعظم مدن سوريا من اعظم مدن الشام لها تاريخ طويل جدا م د ي ن ة حلب كان فيها مشاكل كتيره جدا جدا في زمن ملك شاه تصارع ا الحكم على من فيها فريق اكثر كان مسلم ابن الكبار ابن شا وهذا الرجل كان على صراع مع سليمان بن قطلمش مين سليمان بن قطلمش؟ هذا أحد الكبار أيضاً كان يحكم منطقة في ذلك الوقت. وخلي بالك إن سليمان بن قطلمش ومالك بن من, من ما أيضا الذي تركيا في وخلي بن كان أن بن بن أرسلان الاثنين ذكرنا بين السلاجقة السلاجقة السلاجقة مسلم الكبار ذلك الوقت بالك قلب الأتراك الحلقة هذا شاء أحد قصة فاتت توتش في زي فصراع عقيل مع سليمان بن قطلمش مع توتش بن قلب أرسلان. طبعا معلشي اعذروني ا ل أ س م ا ء ك ت ي ر ة وجديده احنا منعرفش ا التاريخ ا ل إ س ل ا م ي محتاجين ندرسه بعمق أ ك ت ر توتش ابن الب ارسلان كان حاكم دمشق في ذلك الوقت اسمه ايه اسمه توتش ابن الب ارسلان يعني ابن الرجل العظيم المجاهد الذي تحدثنا عنه في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة و أ خ و مين أ خ و ملك شاه ابن الب ارسلان يعني ملك شاه هذا ا ل إ ن س ا ن العظيم الذي يحكم من الصين إ ل ى الشام هو أ خ و توتش ابن الب ارسلان لكن شتان يا اخواني شتان زي ما بنقول على فقه وورع وتقوى وصلاح ملكشاه على فساد وعلى مجون وعلى بعد توتش ابن الب ارسلان عن الشريعه ة ذ ا الرجل هذا الفاسد من ابن العالم الب ارسلان رحمه الله فتتش يتصرع سنوات مش مع مسلم ابن قريش ابن أرسلان كان سليمان ابن ابن وهذا الصراع قلب بن حلب مدينة قطول مسلم عقيل على مع مع معدة ده وحصل ماسي ك ث ي ر ة جدا جدا وحصل خراب في البلد وتهدمت كل الحصون وضاعت كل ا ل ت ج ا ر ة وفر أ ه ل حلب من البلد كل من و ا حلب د راح ل لأن البلد د أصبحت غير آ من ة و البلد ن ت ش ر ا ل الإسماعيلية إسماعيلية الشيعة المغالين والخارجين ص ص و وانتشر طواف ت ر ي أحد ق ا ا عن م كما أخرج من معظم العلماء المسلمين من الإسلام ل ة طائفة منحرفة أخرج ج ي في د ا انحراف فالوضع كان سوء متاس、سوق. وصل ا ل أ م ر إ ل ى أ ن تقاتل مسلم ا بن قريش ا بن عقيل مع ابن فكتل على سليمان ا بن قتولمش فقتل على يد توتش ابن ألفلان وأصبح توتش ابن على مقربة سليمان ب ل ح ي فأرسلوا رسالة إلى ملك شاه يعرضون عليه أن يأتي ي و أن ح ك ملك ح ب حلب البلد ويخلص والفساد المتتالية الذي السلاسل الظلم على ل من من مر م هذه شاه ابن أ ل برسلان عاد مع قسيم الدوله اقصنكر الحاجب رحمه الله وقال له ارائك في هذا الموقف فقال لابد ان تسر رجلا قويا فاهما عاقلا يدير هذه الامور فقال انت ذلك الرجل عرض عليه ان يذهب هو ليحكم حلب والقرار الجريء في حلقتنا أن أ ن ق ص كان ر ل ت ر من ا ي ق الممكن ب بهذا ا ل أ ر كان ن م م أ ن يرفض كان من م م ك ن أ ن يقبل أ ن يعيش في أ ص ف ه ا ن هناك في ا ل أ م ا ن مركز ا ل د و ل ة السلجقيه و ة التي كانت ز ع م ا شاه ملك في أ ص ف ه ا ن في إ ي ر ايران ن ف ب ع د جدا عن المشاكل ا عن وعن ل ح و و ب ل قبل أن يذهب إلى هذا البلد المخرب、اقتصادياً. قبل أن يذهب إلى هذا البلد الذي انتشرت فيه اللصوص ل ص اقتصاديا ر انتشرت ر ا ا هذا هذا ا ع ت يذهب يذهب أن أن فيه م م و و ج قبل أ ن يذهب إ ل ى هذا البلد الذي سقط تماما في مستنقع الصراعات ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل أ ه ل ي ة حتى أ ص ب ح الوضع مزريا بل قبل أ ن يطمع ح ك م بلدا ي فيه توتش ا بن ألب ل ر س الب ن ابن توتش ر س ل ارسلان ن المسلمين ابن ليس ملك ألب شخصية هامشية زعيم شاء أخ أخ هذا يعني شخصية ضخمة جداً. لو حدث بينه وبينه صراع أو خلاف لعل ذلك يغضب ملك شا. ومع ذلك في صراع لعل ومع ورع شاء ضخمة ملك مطلق جدا حدث خلاف لو ذلك ذلك أو وفي أ د ب جم وفي ح م ي ة لنشر ك ل م ة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي ر غ ب ة ل إ ر س ا ء العدل و ا ل أ م ا ن في هذا البلد قبل أ ق ص م ك ر أ ن يترك مناصبه في ا ل د و ل ة أ ن يترك حاجب ا ل د و ل ة و أ ن يترك لقب قسيم ا ل د و ل ة و أ ن يترك كل هذه ا ل أ م و ر و أ ن يترك ا ل أ م ا ن و أ ن يذهب إ ل ى حلب بكل متقلباتها بكل صعوباتها بكل ا ل م آ س ي والمجازر التي كانت تعيشها يذهب إ ل ي ه ا ليحكمها ب ش ر ي ع ة الله عز وجل ذهب أ ك س و ن ك ر و طبعا هذا أ و غ ر صدر توتشي من الب ارسلان طبعا هو حكم دمشق النفس يضمها لكن لم يستطع أ ن يخالف أ خ ا ه ا ل أ ك ب ر ملك شائب بن الب ارسلان فظل يتربص ب أ ك س و ن ك ر و أ ك س و ن ك ر و يعلم ذلك لكن يعمل في صمت ويدبر في صمت ويرتب ا ل أ و ض ا ع في داخل حلب في صمت ماذا فعل أ ك س و ن ك ر و في حلب خلي بالنا ونشوف إ ز ا ي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمن على المسلمين برجل صادق فيغير ا ل أ و ض ا ع زي ما تكلمنا في ح ل ق ة س ا ب ق ة لو ت ف ت ك ر على عبد الرحمن الناصر وكيف غير ا ل أ و ض ا ع في بلاد ا ل أ ن د ل س وكان الوضع مزري ا جدا كذلك فعل ا ق ص ن ك ر رحمه الله عندما استلم الحكم في م د ي ن ة حلب وجد الموضوع فعلا مزري و أ ه ل البلد تقريبا نصهم ترك البلد ل أ ن ما فيش أ ي نوع من ا ل أ م ا ن ف ع ل م أ ن بيت القصيد ا ل أ و ل هو إ ق ر ا ر ا ل أ م ن في داخل حلب فماذا فعل رحمه الله طبق الشريعه ا ل إ س ل ا م ي ه سبحان الله طبق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة السارق تقطع يده هكذا و أ ع ل ن هذا في وسط الناس ويتوب ا ل د ب ر أمورهم فيها ي الناس و و الى إ الله عز وجل ويثوب و الى إ ر ج د ه م ويبتعد و ا عن ا ل ج ر ي م ة لم ي أ خ ذ الناس بما سبق الآن الشريعة الإسلامية سارق الناس توقعت أن هذا الحكم سيترك حلب من أن مشوهين ستطبق ستقطع سيترك توقعت بقوم يده بقوم مقطع الايدي ومقتولين ن ت ي ت ط ب ي ق الشريعه لكن سبحان الله لم يقطع اكس انكر إ ل ا بعض ا ل ا ي ا د ا ل ق ل ي ل ة جدا في حلب وانصاع الجميع إ ل ى ش ر ي ع ة رب العالمين سبحانه وتعالى يا اخواني هذه ش ر ي ع ة رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا يقول ولكم في القصاص حياه يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب حياه في القتل حياه نعم في القتل حياه في قطع اليد حياه نعم في قطع اليد حياه يد و ا ح د ة قطعت ورجل واحد كتل وانصلحت ا ل أ ح و ا ل في بلاد حلب و ب د أ ت ا ل أ و ض ا ع تستقر وبدات أ ت ل فعلا ش ر ط ة خ د م ا ل ن ا ا س بدأت ل ش ر ط ة فعلا تساعد الناس على حفظ ا ل أ م ن وعلى ر ع ا ي ة ا ل أ س و ا ق وعلى حفظ الحدود وما أمور الأوضاع وعفى سنكر رحمه الله عن أموال من من رحمه بدلا صراعات داخلية استقرت الله الرعية إلى ذلك تنشغل أهلية سنكر أن عن في آق و أ ل غ ى كل المكوس والضرائب التي كانت تفرض عليهم من قبيل مسلم ا بن قريش بن عقيل قبل ذلك ومن توتش بن أ ر س ل ا ن عندما استلم الحكم مؤقتا في دوله ة حلب ألغى كل ذ هذه ه المكوس والضرائب وأقر جمع الزكاة وبدأ ينشر هذه المعاني في الناس جمع وأقر وبدأ و ينشر في ي حلب ا ن ا الصلاة ا س على وعلى ل حضور خ ط والجمع وعلى فعل كذا وكذا من من الأمور طويلة وانتشر والأمان كذا التي غابت عن أدهان الناس فترة طويلة من الزمان وانتشر العدل فعل بلاد حلب من من ثم عن فترة في وقدم أمرا جميلا جديدا على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و على ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ذلك الوقت لم ي ع د و ه وهو م ب د أ العاقله ة ما و مبدأ ا ل ا ق ل ة ق ا ل أ ن ك ر وطبق هذا كقانون عام في م ن ط ق ة حلب كله ا و ما حولها من القرى التابع قال أن إذا صرق إنسان القرى القرية يشعروا لحلب أهل للمسروك صرق قرية أن من فإن هذه في ثمن الشيء الذي سرق منه بمعنى أ ن ه جعل ا ل م س ؤ ل ي ة ج م ا ع ي ة وملؤوش السرق ا أ ه ل القريه كلها ي د ف ع و المسروق ل ث م ن ما سرق منه ف أ ص ب ح أ ه ل الامان أ م ن و ل أ لو في أ ي ويعف ت ذ ك ر أمره ل ل ق ا ض ب د كده هو مشكلة هو سرقة أي إنسان أي أ ص ب ح ت المسئولية ا م ج عن ي ة وأصبح أ الشعب كله بيحافظ ا كله على ل م في د اموال خ وخاصة ل البلد ل ا ا وأنه يرى ح ك يعف عن أ م ا ل ن عن ا أموال ا س ويعف ل ر ع ي ة انتشر ا ل أ م ن ونتشر ا العدل في داخل حلب ل د ر ج ة أ ن اقصر رحمه الله ن ا د ى بشيء عجيب قال على كل تاجر أ ل ا يرفع متاعه إ ذ ا غادر السوق بل يتركه دون ح ر ا س ة و أ ن ا كفيل له أ ل ا يضيع وعلى كل فلاح أ ل ا يرفع متاعه إ ذ ا عاد من مزرعته إ ل ى بلده إ ل ى قريته إ ل ى بيته و أ ن ا كفيل له أ ل ا يضيع تخيل وترك الناس بضائعهم في الشوارع لا تضيع يا اخواني نحن نتكلم عن بلد كان ضائع تماما في مستوى ا ل أ م ن وفي مستوى الاقتصاد وفي مستوى المعاملات ا ل ت ج ا ر ي ة و م ع ا م ل ا ت ا ل ع س ك ر ي ة انتقل في غضون سنوات ق ل ي ل ة كل ف ت ر ة حكم اكس انكر لحلب ثمان سنوات, سنوات فقط سبحان الله انتشر الأمن وكانت ا والأمان والسلام ويقول ابن ل ل ويقول ع د ث ي ويقول ر ب الأثير من المؤرخين ا وغيرهم و من ن ك بلاده في عهده في رخص تام سبحان أكسونكر الفساد الأسعار بيعلق أصبح وأصبح بالعدل لحياة تلاحظون الله النقطة عليها كل المؤرخين عندما لحياة أكسونكر أن الرخصة أصبح عاما وأصبح تاما علاقة الرخص、بالعدل. يا إخواني إذا انتشر الظلم وانتشر تلاحظون دائما ارتفاع يؤرخون أن على كل فكرة دي وإيه إ ذ ا شعر المسلمون في زمن من ا ل أ ز م ا ن أ ن ا ل أ س ع ا ر ب د أ ت ترتفع وان أ ن ل ت بدأت تخرج ج ا ر ة ع الامور ل أ ص ب ح ت خارج ا ل س ي ط ر ة فاعلموا أ ن البلاد فيها ظلم كبير وبعد عن ا ل ش ر ي ع ة وترك لدين الله عز وجل وكلما ارتبط الناس بكتاب الله عز وجل وطبقوا شرع الله عز وجل بكتاب كلما الناس الله الله الأسعار ارتبط شرع رخصت عز عز كما رخصت في زمان أ ق ص ن ق ر وكما رخصت قبل ذلك في زمان عمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن الناصر وغيرهم وغيرهم من المجددين الذين أ ع ا د و ا الدماء ا ل ج د ي د ة في جسد الامه أ م ة ل ل إ س ا ي ة توتش الاسلاميه مزرعة ر ا ل ل ف ن المنطقة يعرفوه في بيرفع ع فشاف فلاح هذه ا م ت في المغرب عشان يروح بلده بيرفع متاعه ي ح ط ه فوق الدابه عشان يرجع به للبيت فقال لو لماذا ترفع متاعك أ ت خ ش ى عليه أ ل م ينادي أ ك س و ن ك ر يكلمه ولا يعرف أ ك س و ن ك ر هو الذي يتكلم بنفسه أ ل م تعرف أ ن أ ك س و ن ك ر قد نادى في الناس أ ل ا يرفعوا متاعهم وهو كفيل به فقال والله إ ن ا نعيش في عدل تام في زمانه و ل ك ن ما أ ر ف ع ه خ ش ي ة السارقين ولكن خشيه ابن آ و ى فقال له ما ابن آ و ى قال حيوان ينتشر في هذه ا ل م ن ط ق ة ي أ ك ل الجلود التي على المتاع يعني فيه الحيوانات زي الثعالب والذئاب ينتشر في هذه المنطقة يأكل الجلود الآلة بتاعته الزراعية بتاعته فيها جلود من هذا الحيوان فأرفع حماية لها من هذا الحيوان نوع الثعالب بتاعته بتاعته فأرفع فعاد على من المنطقة من من أقصنكر ونادى فهتتاكل هذه هذا لها هذا والذئاب الجلود جلود الآلة الآلة الحراس إلى قصره ونادى على الحراس وقالوا اطلبوا ابن آ و ى في كل م م ل ك ة حلب واقتلوه حتى ينعم المسلمون ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن فطلبوها كما يقول ابن الاثير أ أ ث ي ر حتى ف ن و ه يعني انتهى هذا الحيوان الذي ي انتهى هذا الرعب في داخل في مدينة حتى ل مملكة حلب ب أو ا ن ه من افنوها ل الناس م د ي ن ة وعاش ي أ م ا يا إ خ ا ن ي إلى ذ ه ل لن على على الذئاب إلى د أحد ر انتشار ج وجود ة ابن يؤخذه أو أو آوى ما ذلك الفلاح لا يشتكي الفلاح ي أ خ ذ المتاع معه إ ل ى بيته ويشعر ب ا ل أ م ا ن التام لعدم وجود السارقين لكن ابن أ ق ص ر رحمه الله كان يبحث عن ا ل ر ع ا ي ة القصوى لشعبه كان لذلك كل لكل ذلك كان الله عز وجل عن هذا الشعب الله صاحب الله الأمور الأخرى في الدولة كان مهتم بالجانب العمراني أن عن عن يعلم سيسأله جهدي ليرد يبعده في عز وجل بذل ولم رحمه رحمه مهتم حقه حق ومسجد حلب إ ل ى ا ل آ ن جدد مسجد حلب وقام م ن ا ر ة حلب الكبرى و إ ل ى الان آ ن أن مسجد حلب عليه ه ذ المسجد م وهذه ا ا ر صنكر ر ة جددت بعهد ت آق ل مسجد ا ا ن ي ل ق ي م الدولة ا ا ل ح ب حلب رحمه محفور منارة واسمه م الله الآن إلى على في ي ن ة حلب رجل ف ع ل ا الرجال ا من م ل ع د ي ن في تاريخ الأمة المدينة الإسلامية طبعا ا ل ق د ي ه كلها ل ل أ س ف الشديد في س ن ة 485 ي ع ن ي بعد ست سنوات من حكم أ ك س و ن قد تعرضت ل أ ز م ة ك ب ي ر ة جدا تعرضت ل و ف ا ة الملك العظيم و ا ل خ ل ي ف ة الكبير ملك شاه ا بن الب ارسلان توفي في س ن ة 485 و ب و ف ا ت ي حصلت ك ا ر ث ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي تولى الحكم من بعد ملك شاه ابن برقياروك وبرك ياروك كان رجل صالح أيضاً على نهج أبيه رجل أيضا كان صالح نهج على لكن كان على خلاف شديد ن ع من مع تتش و ا بن الب ارسلان تتش و ا بن الب ارسلان عندما توفى أ خ و ه ملكشاه طمع في خ ل ا ف ة المسلمين أ و في حكم المسلمين بكاملهم ولم يتورع ولم يتردد عن جمع الجيوش لحرب ا برق ن أخيه ل ح ب ياروك ابن ملكشاه وطلب من الجميع في الشام أ ن يساعدوه في ذلك وممن ن طلب منهم طلب من اخ صنكر التركماني طبعا ابن قلب أرسلان أقصنكر فين فين وتوتش توتش وهذا ابن البرسلان هذا الملك السلاجيك العظام هذا الذين العالم الإسلامي من من كمون عم فلم ي ذ ك انكر الوقت وأقص ج ر د د حاكم م ل يستطع ن ة حلب فلم ي أ ن يمتنع عن قوله أ و عن أ م ر ه لكنه فكر في ح ي ل ة ليرد بها هذا الشرير وهذا الفاسد عن حكم المسلمين قال برق ياروك له لحرب ولكن داخله أنه معه وسيخرج معه وسيخرج في داخله أنه إذا التقت ا ل ج ي وفاء بيرك إ ن ن ه ي ح س ب ف ي لابيه ب ر ك و فاسد توتوش قلب أرسلان ر ياروك ك ع ل م أنه ملك مع جيش بيرك ياروك فإنه ى ب ي ر الورع وفاءً ي ه ملك الملك العظيم التقي الذي حكم ا المسلمين أعرض لأنه توتوش ابن قلب أرسلان الخطورة كبيرة الرجل الفاسد الشرير نفسه ابن الفاسد في جدا حاكم الوقت قلب ذلك ط توتوش هيكده دمشق ودمشق وخرج بالفعل توتش بن قلب أ ر س ل ا ن و أ خ ذ في جيش ه آ ق سنكر و قسيم ا ل د و ل ة الحاجب رحمه الله ووصلوا إلى جيوش ياروك وتم الصراع بينهما في منطقة الري في إيران وانسحب الصراع إلى الري إلى للجيش الدمشقي وهزم الجيش الدمشقي بينهما إيران وانضم ياروك بيرق في منطقة سونكر مأساة وهزم الانسحاب وأصبح إمام المسلمين أو بهذا وعاد اق سنكر بعد ذلك ليحكم حلب من جديد لكن عاد هاربا توتش ب ن أ ر برسلان إ ل ى دمشق وهو يتربص الدوائر باق سنكر رحمه الله في في في ربعمية وتمانين يجهز جيشا وأن يلتقي مع في معركة سريعة ربعمية سنة سبعة استطاع أرسلان سنة بن أن وأن صنكر معركة أرب تصر مع توتش وتمانين وقبل ياروك الإمدادات اضطرّ أن حلب آق سنكر إ ل ى حرب توتش ا بن أ ل ب أ ر س ل ا ن وفي هذه ا ل م ع ر ك ة هزم اق سنكر وقتل على يد توتش ا بن أ ل ب أ ر س ل ا ن وضمت حلب إ ل ى دمشق في ذلك التوقيت وفقد المسلمون علما كبيرا من أ ع ل ا م ه م اق سنكر التركماني رحمه、الله. القرار ل ل ه ا الجريء الذي أ خ ذ ه باستلام الحكم في حلب كان نتيجته بعد ذلك بثمان سنوات أ ن يلقى مصرعه على يد توتش ب ن البرسلان لكن هذا ا ل أ م ر لم يلغ ي أ ب د ابدا, أبداً ً أ ً ا ل إ ص ل ا ح ا ت و ا ل إ ن ج ا ز ا ت والفعل الكريم الذي فعله رحمه الله في مدينه ة حلب ح ينقل ابن الأسير ابن ر م الله كلمة عجيبة جداً جداً في تاريخ وتوارث كلمة حلب يقول وتوارث أهل عجيبة في حلب ا ل ر ح م ة على أ خ سنكر أ ب د ا ل ظ ه ر ت خ يعني ل إلى الكلمة و انظروا ا ي أ ه ل حلب بعد و ف ا ة أ خ سنكر أ خ ذ الرجل يوصي أ ب ن ا ئ ه والابن يوصي ا ل أ ح ف ا د وهكذا يتوارثون عليه ا ل ر ح م ة أ ب د الدهر ظ ه ر كل و ا ح يوصي و ل ا د ي ت ح الحاكم يحكمون م ثمان كاملة ما طمع في أموال الرعية وما طمع في ظلم على بشرع عز الرعية الذي الله وجل أخ أو في قهر أو صنكر قهر سنوات استبداد في في في في إنما عماد ل لله عز وجل عز وترك من ب الدينزنكي ا ي كان عنده عشر سنوات عشر سنوات فقط الناس قال الطفل اتولد في هذه الظروف ويعيش في حلب وتوتش الدوائر وكتل أبوه في سن العشرة وليس له إخوة وليس له أعمام وليس يتربص العاشرة ابن البرسلان بالمدينة أعمام يرعاه ويحافظ、عليه. هذا سن له له له عليه الطفل في من ضاع لكن انظروا يا اخواني إ ل ى قول الله عز وجل في ك ت ا ب الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أ ق ص ن ك م رحمه الله اتق الله عز وجل و اقصنكم رحمه الله قال القول السديد ولذلك خلفه الله عز وجل في ابنه فتربى ابنه على أ ف ض ل ما يكون ت ر ب ي ة عماد الدين زنك يا إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي لا يمكن أ ب د ا تكون في ص و ر ة أ ف ض ل من هذه ا ل ص و ر ة حتى لو عاش أ ق ص ن ك ر عشر ة وعشرين وثلاثين وخمسين س ن ة بعد كده أ ق ص ن ك ر رباه ك ب ا ر علماء ا ل أ م ة وكبار مجاهدي ا ل أ م ة وكبار قواد ا ل أ م ة لما وصل عماد الدين زنك ي لسن اربع عشر س ن ة بس اربع عشر س ن ة كان يركب جواده ويحارب في سبيل الله أ و ل من فكر تفكيرا عمليا واقعيا صحيحا ل ح ر ب الصليبيين كان عمد الدين زنكي رحمه الله وهو الذي حرر إ م ا ر ة ا ل ر ه ح ى من الصليبيين وهو الذي ب د أ هذه ا ل م س ي ر ة ا ل ف ا ض ل ة التي تبعه فيها بعد ذلك ابنه نور الدين محمود الشهيد رحمه الله نور الدين محمود حفيد أ ك س ن ك ر انظروا إ ل ى ا ل س ل ا ل ة ا ل ص ا ل ح ة انظروا كيف حفظ الله عز وجل عمد الدين زنكي وكيف حفظ الله عز وجل نور الدين محمود وكيف حفظ ا الله عز وجل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة والدين ا ل إ س ل ا م ي بهذا الرجل الصالح وهذا الرجل التقي خسارة يا إخواني وإخواتي من اسم يا وإخواتي ما عارفين خسارة ما عارفين حياته خسارة ما من من القرار الجريء اللي خده. إنه ساب صنكر نكونش نكونش وصاب الوزارة وساب نتعلمش أخ قصة الحجاء خده إنه لله لله الحجابة الأمان كل وجل ولو لم يكن لله عز وجل وساب عز عز ما نفعه الله عز وجل وما بارك له في عمله وما توارث الناس عليه ا ل ر ح م ة ابد ا ل ظ ه ر وما خلفه في ابنه وفي أ ح ف ا د ه يا اخواني الله عز وجل إ ذ ا اطلع على الصدق في قلب العبد حفظه في أ م و ا ل ه وفي أ و ل ا د ه وفي حياته وفي عمره و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يرفع أ ق ص ن ق ر في أ ع ل ى عليين بعمله الصالح وبذريته ا ل ص ا ل ح ة و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يفقهنا في سننه و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و ان ينفعنا بما علمنا و ان يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أسلق لا تتردد شق طريقك بالعزم واحد لا شق ضربك تتردد طريقك رأي واحد يتعدد خذ ه ر ف ي ق ك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن ا ل ض ن بربك زدا ويقينا وثبات